انت لو دربك جمر نمشي على جمره يا حسين انت ينحت العرش طاف على يا حسين نمشي على يا حسين يا حسين يا حسين الحشر هاي يا حسين الولاية يا حسين فهنا من ننثور كل حاجز نكسره يا حسين فهنا من ننثور كل حاجز نكسره يا حسين بأليه يخطم على الواجه ما يلفرات لا سيقف لا رمح لا رمح لأجامر نربى كنسي اروح لحفات نعجن ونسحق دوره في النايبات ما دول قفنا لسيقف المرحفات نوصل للمرفوح راسح للقناة يا حبيبي يا سفينة النجاة نور عيني يا تبيح العبارات هذا عهد الجعفري هي ما يهقبون المينية يا هذا عهد الجعفري هي يا حسين ما يهقبون المينية يا علماني دار الدمك عمره انت لو دربك جمر نمشي على جمره يا حسين انت لو دربك جمر نمشي على جمره يا حسين انت يا اللي حث على يا حسين انت لو دربك جمر نمشي على جمره يا حسين انت يا اللي حث يا حسين معيا يا حسين المنتج والزع الوحيد لهذا العمل مؤسسة الخليج الإسلامية كسرى يا حسين حتى حتلاوه عقليت العارين خلي فجر و انا نجيك مقطعين ماتنسيني يا الظالمين انت عاشورك نفضل العاشقين ندبر الهائم يسارا ويمين و بدم الهائم نجيك مخضبين لك نهدف يا ابن خير المرسلين و وحسينا وحسين هبقل على الانصار طحن وانتذت على القح صحه كل جسد مذبوح قام يصيح نحره انت لو دربك جمر على انت لو دربك جمر على جمره يا حسين إنت على عرش طاف على يا حسين أنت دربك جمر نمشي على يا حسين حتى طاف يا حسين مايا يا حسين هاي يا حسين مايا يا حسين يا حسين، إحنا <متحدث> بدنا ندار كل حاجزنا كسر يا حسين، <متحدث> ليه لا تقرأ عليك مرتي السماء حضرتك يا وسعبها بالدعاء منصرها دو خامس أصحاب الكساء بين كل دمعة حزن نصفت عزاء. ليلة القراحل هي اكمر فيها السماء حضرتك يا اهو سعب بالدعاء الدعاء ننسى رأدو خامس اصحاب الكسا بينك الدمعة حزن نصبت عزاء بينا دم نحرك زيكا نوي الدماء بينك الشهقة تنفز تفكر بلا لك قلبي يا ابن خير الأوصية، لك روحي هاسلي للأنبياء، بيك يا زهرة زمانة، تصيح كل قطرة بدمانة، بيك يا زهرة زمانة، صيح كل قطرة بدمانة. والسيوف الراس او بابك نطبره انت لو دربك جمر نمشي على جمرها على جمر يا, يا حسين، على قبره يا حسين، على نصير مايا يا حسين، اللي هاي الولايه يا حسين، الحاجز يا حسين الحاجز يا حسين قران شاف الطفل راسي يشيب يا لثاره الحسين الما تصرخ الزوار يمرس الحبيب يا جارح زوارك ما ظني طيب يا جريح يا ذبيح يا سليب يا شهيد يا فقيد يا غريب يا قطيع النحر والشيب الخطيب انت انا على هل من مجيب عالم الدرك لنا صحنا تعمر خدامك احنا من الدرك لنا صحنا تعمر احنا انت ليك بكل قلب مرسوم حضره انت لو دربك جمر نمشي على جمره يا Hosein, inta ya lhat lgaraj, tafr ala Jabr. Ya Hosein, inta laderba gJamra, nimshe ala Jamra. Ya Hosein, inta ya lhat lgaraj, tafr ده ده <حسين> الإخراج والهندسة الصوتية الحاجز الاخراج قيصر الغراوي قيصر الغراوي وحيدر الغراحييدر كلمات وألحان الشعر الحسيني أبو محمد الحميداوي